50 languages de una ambulancia ستد الاصاف هل قد توجب عليك أن تستدعي الصعاف أبيزت تقال المج هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك أم تستدعع الطبيب أبيزت تقال بوليسيا هل كان عليك أن تستدعي الشطةة؟ هل قد توجب عليك amb تستday el xhor? Té el número de telèfon? Fa no res el tenia? هل لدي que racme tefon? que no lazar mai la هل لدي رقرق el tefon? كان لا يز مع منذ حظات Té l'adreça? Fa no res la tenia. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. De <تصفيق> هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. <تصفيق> هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. بابا نيي لورا؟ نو با هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. كابا تروبال كامي؟ نو با بودير هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق تنتنيا؟ <تصفيق> نو أم بدي هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني پر كه نو بس بوده أرابع الورا؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد? Per què no vas poder trobar el camí? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق? <liberi> لماذا لم تستطع أن تجد الطريق? Per què no el podies entendre? لماذا لم تستطع أن تفهمه? لم no vaig poder arribar a l'hora perquè no anaven els autobusos. No vaig poder trobar el camí perquè no tenia un pla de la ciutat. لم أست أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لا لأني ما كان مع خريثة المدينة نو البذيا تندبر كل موزكا اشت مته لم أستط أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صخبة جدا لم أستطيع أن أفهمه لان الموسيقى كانت صاخبة جدا باجيفا تاكسي لقد كان علي أن اخذ تاكسي سياره اجره لقد توجب علي أن اخذ تاكسي باجيفا دكومبره لقد كان علي أن اشتري خريطه المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو